نون والقلم وما يسطرون نون تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة أقسم الله بالقلم وأقسم بما يكتبه الناس باقلامهم ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت أيها الرسول بما أنعم الله عليك به من النبوة مجنونا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 فلا تطع أيها الرسول المكذبين بما جئت به ودوا لو تدهن فيدهنون تمنوا لو لا ينتهم ولا طفتهم على حساب الدين فيلينون لك ويلطفونك ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل كثير الحلف بالباطل حقير هماز مشاء بنميم كثير الاغتياب للناس كثير المشي بالنميمه بينهم ليفرق بينهم مناع من للخير معتد أثيم كثير المنع للخير معتد على الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم كثير الآثام والمعاصي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 إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ إِنَّ اختبرنا هؤلاء المشركين بالقحط والجوع كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا ليقطعون ثمارها وقت الصباح مسارعين حتى لا يطعم منها مسكين وَلَا يَسْتَثْنُونَ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 فأصبحت سوداء كالليل المظلم فتنادوا مصبحين فناد بعضهم بعضا وقت الصباح ان اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين قائلين خرجوا مبكرين على حرثكم قبل مجيء الفقراء إن كنتم قاطعين ثمارا فانفروا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 هو ساروا أول الصباح وهم على منع ثمارهم عازمين فلما رأوها قالوا إنا لضالون فلما شاهدوها محترقة قال بعضهم لبعض لقد ضللنا طريقها بل نحن محرومون بل نحن ممنوعون من جني ثمارها بما حصل منا من عزم على منع المساكين منها قال أوسطهم ألم اقل لكم لو لا تسبحون قال أفضلهم ألم اقل لكم حين عزمتم على ما عزمتم عليه من حرمان الفقراء منها هل لا تسبحون الله وتتوبون إليه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 قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين قالوا من الندم يا خسرنا انا كنا متجاوزين الحد بمنعنا الفقراء حقهم عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون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 ولعذاب الآخرة أعظم لو كانوا يعلمون شدته ودوامه إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. عند ربهم جنات النعيم يتنعمون فيها لا ينقطع نعيمهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالكفار في الجزاء كما يزعم المشركون من أهل مكة ما لكم كيف تحكمون ما لكم أيها المشركون كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الأعوج أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تقرؤون المساوات بين المطيع والعاصي؟ إن لكم فيه لما تخيارون. إن لكم في ذلك الكتاب ما تتخيرونه لكم في الآخرة. أَمْ لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. أم لكم علينا عهود مؤكدة بالأيمان مقتضاها أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم سلهم أيهم بذلك زعيم سل ايها الرسول القائلين هذا القول أيهم كفيل به أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أم لهم شركاء من دون الله يستوونهم في الجزاء مع المؤمنين فليأتوا بشركائهم هؤلاء إن كانوا صادقين فيما يدعونه من أنهم ساووهم مع المؤمنين في الجزاء يوم يكشف عن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 وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ذليلة أبصارهم تغشاهم ذلة وندامة وقد كانوا في الدنيا يطلب منهم أن يسجدوا لله وهم في معافاة مما هم فيه اليوم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم حيث لا يعلمون فاتركني ايها الرسول ومن يكذب بهذا القران المنزل عليك سنسوقهم الى العذاب درجه درجه من حيث لا يعلمون ان ذلك مكر بهم واستدراج لهم واملي لهم ان كيدي متين وأمهلهم زمنا ليتمادوا في اثمهم إن كيدي بأهل الكفر والتكذيب قوي فلا يفوتونني ولا يسلمون من عقابي أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون هل تطلب منهم أيها الرسول ثوابا على ما تدعوهم إليه فهم بسبب ذلك يتحملون أمرا عظيما فهذا سبب اعراضهم عنك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 وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك لَمَّا لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لَمَجْنُونٌ لمجنون الَّذِينَ يكاد الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله ليصرعونك بأبصارهم من شِدَّةِ من النَّظَرِ إحداد النظر سَمِعُوا لما سمعوا هذا القرآن المنزل عليك